أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى الناس.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 وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْرُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي عُّلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَمَا فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك, أن أخرج قومك من القلمات إلى النور وذكر وذكرو وذكرهم بأيام الله إن في ذلك آيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم